بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الماشر استغفون وإذا تالوهم أو وجلوهم يغفرون ألا يظنوا لا لَيَرَوْنَ الْعَذَابَ يَوْمَ يَقُولُ النَّاسُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ الْقَضَائِي لَهُ سِدِّينِ أَرَأَيْتَ كَمَا سَجَّلِين كِتَابُمُ الْمَرْقُومِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين كلا من قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يوم إلا محجوبون ثم إنهم لطال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار نفيح الليين وما يقول كِتَابٌ لَّرْقُوم يَشْهَدُ الْمُقَرَّبُونَ فِيمَا الْأَذَرَ فِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَاءِ لَا ضَرَرَ لَنَا يَوْمَئِذٍ يُصْفَرُّ بِرَاحِصٍ نَخْتُومُ فِتْرَمُهُ مِنْ نُورِهِ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِنْ جَاهِرِهِ مِنْ تَسْمِيعِ هل من يشرب بها المقربون إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبون أَمُ فَكِّيهِ وَإِذَا رَأَوْهُ مُنْقَلِبِينَ إِنَّهَا إِلَّا إِلَى إِلَٰهٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَرْسِلْ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا فاليوم الذين آمنوا من الكسفى يضحكون على الأرائك ينظرون فلزوا إلى الكسفى وما كانوا يفعلون